شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد إنه هو, هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود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 بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعترت علمت نفس ما قدمت وأخرت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 ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية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 ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ان الله وملائكته يصلون على النبي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 ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا